لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ي م و و أ ب إذ نادى, ربه وأيوب إذ نادى ربه أني ربه م س ن ي ا ل ض ر أني م س ن ي ا ل ض ر أرحم وأنت ا ل ر ا ح م ي ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ن ا ل ع ا ب د ي ن و إ س م ا ع ي ل وإدريس ل ه ا ل ح ل ن ى م و د خ ل ن ا ه م م في ر ح ت ن النابلسي وذنون فظن أن لن نقدر عليه فنادى للعلوم الاسلاميه ه إ ل 「そして私たちは私たちの思いを語ってくれたのですが私たちは私たちの思いを語ってくれたのですが私たちは私たちの思いを語ってくれたのですが私たちは私たちの思いを語ってくれたのです。 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ربي لا, رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجان انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا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 فمن ََ يعمل ََْ من َِ الصالحات ََِِّ وهو ََُ مؤمن ٌُِْ فلا ََ كفران ََُْ لسعيه َِِ و َ إ ِ ن َ ا له َُْ كاتبون َُِ فحرام ٌََ على ََ ق َ ر ْ ي َ ة ٍ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه ا َ ن ه ُ م ْ لا َ يرجعون ََُِْ حَتَّى يا أ ومأجوج ج ج و وهم ينسلون وقترب من كل حدب ل ويلنا ع د الحق فإذا هي شاخصة أبصار ذ ي ك ف ر و يا ويلنا قد كنا في غفله ة بل كنا ظالمين إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هذا موسوعه ا خ ا ل د و ن لهم ه ف ي ا زفير ل ه م ف ي ه ا زفير و ه م ف ي ه ا ل ا ي س م ع و ن إن ا ل ذ ي ن سبقت ل ه م من الحسنى إن الذين س ب ق ت ل ه ا ل ن ا ب ل س و ل ئ ك ع ن ه ا م ب ع د و ن ل ا ي س م ع و ن ح س ل ا و ه م ف ي م ش ت ه لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت, اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملا و ت ت ن ق ا ه م الملائكه ة ذ ا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب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 فهل أ ن ت م مسلمون قل إ ن م ا يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل أ ن ت م مسلمون فان تولوا فان تولوا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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون